شرح اللفظ ك ل ا م في ا ل ل غ ة من ج ه ة ا ل أ ل ف ا ظ وقال ب أ ن اللفظ يعبر عن المعنى يعني الذي يقوم ب النفوس أ و أ ن المراد به المعنى الذي يدل عليه اللفظ و لعل الثاني هو مراد المؤلف هنا فرق المؤلف بين الكلم والكلام فالكلم مجموع كلمات لكن لا يفهم منها أ و لا يستلزم أ ن يكون لها معنى مفهم إ ذ ا قلت إ ن جاء زيد هذا كلم يعني يتكون من ثلاث كلمات لكنه ليس كلاما ل أ ن ه ليس مفهما و قال ب أ ن الكلام المفهم لا يكون كلاما إ ل ا إ ذ ا كان ج م ل ة و ا ل ج م ل ة إ م ا أ ن تكون م ك و ن ة من اسم و فعل مثل جاء زيت أ و من اسمين مثل محمد قائم و قد تتركب من شرط و جزاء كقولك إ ن جئتني أ ك ر م ت ك لكن ا ل ج م ل ة لا يمكن أ ن تكون من اسم و حرف فقط فلا يصح أ ن تقتصر على قولك في الدار إ ل ا إ ذ ا كان هناك تقدير في الكلام كما لو جاء سؤال قبله أ ي ن زيد ت ق و ل زيد تقول في الدار تقدير الكلام زيد في الدار و مثله أ ي ض ا في النداء يقول يا محمد تقدير الكلام أ ن ا د ي محمدا أ و تقديره محمد منادى و قال ب أ ن الكلام ث ل ا ث ة أ ق س ا م الاسم و هو اللفظ الذي يدل على معنى مع عدم دلالته على زمان مثل عمود و خالد و أ م ا الفعل فهو يدل على معنى مستقل مشعر بالزمان ذهب يذهب اذهب و ينقسم إ ل ى هذه ا ل أ ق س ا م ا ل ث ل ا ث ة ماضي ذهب و حاضر يذهب و أ م ر يذهب و حروف ا ل م ض ا ر ع ة قال الفرق بين المضارع و الماضي أ ن الماضي لا يلزم أ ن يكون في أ و ل ه حرف زائد في بعض المرات يكون الماضي فيه حرف زائد مثل ا س ت أ ذ ن ه في أ ل ف و س ي ن و ت ا ء هذه حروف ز ا ئ د ة و هو فعل ماضي لكن قد ينفصل عنها بخلاف المضارع و ا ل أ م ر فلا يمكن أ ن ينفصل عن حرف زائد و ا ل حروف الزوائد في الفعل المضارع إ م ا الياء للمخاطب أ و الغائب مثل يذهب و إ م ا التاء للمخاطب أ و ا ل م خ ا ط ب ة مثل تذهب أ ن ت و تذهب هي و إ م ا أ ن يكون أ ل ف ا ل ع ا ئ د ة ا ل م ت ك ل م كقولك أ ذ ه ب أ و نون الجمع كقولك نذهب و يفرق بين الحاضر و المستقبل ب أ ن الحاضر يمكن أ ن تكون معه ك ل م ة ا ل آ ن أ م ا الحرف فهو الذي لا يفيد معنى في نفسه و إ ن م ا يفيد معنى في غيره سواء كان حرف جر أ و حرف شرط او و قسم ا ل أ س م ا ء إ ل ى ضربين اسماء م ب ن ي ة و هي التي تلزم ح ا ل ة و ا ح د ة تلزم يلزم آ خ ر ه ا ح ا ل ة و ا ح د ة في حركات العراق من مثل هذا والذي هذا مبني أ خ ذ ا من البناء ل أ ن البناء لا يتغير شكله والنوع الثاني المعرب وهو الذي يتغير شكل آ خ ر ه بتغير موقعه ا ل إ ع ر ا ب ي من مثل هذا محمد وقد ر أ ي ت محمدا وسلمت على محمد وسناتي ان شاء الله إ ل ى الكلام عن الحروف وهي القسم الثالث من أ ق س ا م الكلام نعم واما الحروف فهو ما ي ب ط اليه ويدل على المعنى فيه يعني على ابتناء بدال الغاء نون خطا مطبعي عندك لابتلاء الاحكام عليها وتعلم ا ف ت و ى بها و ل ه ا ع ن よく知っております。<ペー><ペー> اولئك يسكن القرى مثله من على الداء ذكر المؤلف ها هنا عددا من الحروف قال الحرف هو ما يراد لغيره فليس مرادا لنفسه و لا يفهم المعنى من الحرف وحده حتى يكون معه ك ل م ة إ م ا أ ن تكون اسما و إ م ا أ ن تكون فعلا مثال ذلك تقول زيد في الدار في حرف وتقول قد يذهب محمد والحرف قد يكون له معاني م خ ت ل ف ة باعتبار ما يكون معه فتقول قد ذهب محمد للتحقيق وقد يذهب محمد للاحتمال حرف قد اختلف معناه باعتبار ما كان معه من الفعل هل هو فعل ماضي أ و فعل مضارع قالوا الحروف تنقسم إ ل ى قسمين مقطوع وموصول و الموصول هو الذي يكون مع غيره من الكلام بحيث لا يمكن أ ن يستقل عنه مثاله الالف في أ ق و م و هناك حروف م ق ط و ع ة تنقطع عن الكلمات التي تكون معها ف إ ذ ا حروف ا ل م و ص و ل ة حروف المعجم ا ل س ا ل م ة ع ب ا ر ة و وصفا عنها و أ م ا المقطوع فهي التي تستقل و تكون ك ل م ة م س ت ق ل ة و ذكر أ ن أ م ه ا ت الحروف فيما يحتاج إ ل ي ه ا خ م س ة عشر عندك ك ل م ة خ م س ة هذا غلط مطبعي الصواب كم خ م س ة عشر وين ه و تيمين ن س خ ة ا ل ي ه مسمعنا وين هي الحرف ا ل أ و ل حرف الباء الحرف الاول حرف الباء الباء في ا ل أ ص ل أ ن تكون لي الالصاق و تكون ب م ث ا ب ة ا ل آ ل ة التي تستعمل لفعل الفعل تقول ذهبت ب ا ل س ي ا ر ة ا ي ا ر ه اله هي التي استعملتها في تنفيذ الفعل ذهبت بالسياره و يكون فيها معنى ا ل إ ر ص ا ق لما قال تعالى وامسحوا برؤوسكم هنا الباء ما المراد بها قال ط ا ئ ف ة هي ل ل إ ر ص ا ق تكون ب م ث ا ب ة ا ل أ ه ل ة و ك أ ن ه قال امسحوا رؤوسكم ب أ ي د ي ك م ولكن لما كانت اليد غير م ت ع ي ن ة ليمسح بها حذفها و قال آ خ ر و ن ب أ ن ه ا للتبعيض كما أ ش ا ر المؤلف و هذا فيه نظر ل أ ن ه ا لا تدل على التبعيض بنفسها حتى عند المخالف المخالف يقول الباء تكون د ا خ ل ة على ا ل آ ل ة التي يستعمل به أ و ينفذ به الفعل و ا ل آ ل ة قد تكون م س ت غ ر ق ة لا يلزم أ ن تكون للتبعير ترتب على هذا الخلاف في م س أ ل ة ما هو الواجب مسحه من ا ل ر أ س في الوضوء ع ن د أ ح م د و مالك لا بد من الاستيعاب ل أ ن رؤوس جمع مضافه الى م ع ر ف ة فيفيد عموم ا ل ر أ س قالوا و الباء هنا ل ل إ ر ص ا ء لا يفهم منها تبعيض و لا غنى و القول الثاني ب أ ن ه لا بد من مسح ربع ا ل ر أ س كما هو مذهب ا ل ح ن ف ي ة و القول الثالث ب أ ن ه يكفي أ ق ل مقدار كما هو مذهب ا ل ش ا ف ع ي ة و اختلفوا في أ ق ل مقدار ما هو فقيل ثلاث شعرات و قيل ش ع ر ة و ا ح د ة الحرف الذي بعده الواو والواو و الواو للعطف الواو لا تقتضي ترتيبا تقول جاء زيد و محمد أ ي ه م ا الذي جاء أ و ل ا ليس في الكلام د ل ا ل ة عليه لا إ ث ب ا ت ا و لا نفيا بعض أ ه ل العلم قال ب أ ن الواو تقتضي الترتيب لكن هذا القول خاطئ و يدل على ذلك أ ف ع ا ل ا ل م ف ا ع ل ة تقول تناظر زيد وعمر هل هنا فيه ترتيب ليس فيه ترتيب اقتتل خالد وعلي هنا ليس فيه ترتيب ولا يمكن أ ن يكون هذا الفعل وهو الاقتتال أ و ا ل م ن ا ظ ر ة إ ل ا بوجود الاثنين ما قبل الواو وما بعدها قال لكنها قد تدل على تقديم ا ل أ ه م في ا ل أ ه م كما في قوله تعالى إ ن الصفا والمروه عطف المروه على الصفا بحرف الواو فقد تشعر ب أ ن المذكور أ و ل ا أ ه م من المذكور ثانيا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ن ب د أ بما ب د أ الله به في باب العطف تلاحظون ان بعض أ ه ل العلم يقول العطف يقتضي ا ل م غ ا ي ر ة و هذا الكلام ليس بصحيح و الصواب أ ن العطف يقتضي عدم ا ل م ط ا ب ق ة يقتضي ماذا عدم ا ل م ط ا ب ق ة ما الفرق بينهما عند عطف الخاص على العام تقول جاء زيد ويده وتقول إ ن الذين آ م ن و ا فيهما ف ا ك ه ة ونخل ورمان الرمان هل هي م غ ا ي ر ة ل ل ف ا ك ه ة لا إ ذ ا لا يصح أ ن تقول إ ن العطف يقتضي ا ل م غ ا ي ر ة و إ ن م ا تقول يقتضي عدم ا ل م ط ا ب ق ة فالرمان ليس مطابقا ل ل ف ا ك ه ة لكن الرمان ليس أ م ر ا مغايرا عن الفاكهه الحرف ا ل آ خ ر حرف الفاء ا ل أ ص ل في الفاء أ ن تقتضي التعقيب تقول جاء محمد فزيد يعني أ ن زيد لم ي أ ت ي إ ل ا بعد محمد فالفاء في ا ل أ ص ل تقتضي التعقيب و حينئذ يقتضي هذا الترتيب و لذلك لما جاء في الحديث إ ذ ا كبر ا ل إ م ا م فكبروا نفهم منه أ ن ه لا بد أ ن يكون تكبير ا ل إ م ا م أ و ل ا ثم بعد ذلك يعقبه م ب ا ش ر ة تكبير ا ل م أ م و ن ففيها معنى الترتيب و فيها معنى المقارنه او ل ت ي ا ن بعده م ب ا ش ر ة أ ي ض ا من معانيها من معاني الفاء أ ن تكون للتسبيب و التعليم و من أ م ث ل ت ه ما جاء في الحديث أ ن النبي صلى الله عليه و سلم سها فسجده فالسهو ع ل ة للسجود و من مثل قوله عز و جل و السارق و ا ل س ا ر ق ة فاقطعوا هنا ا ل ف ا ء لبيان التعليم قول هنا التسبيب هذا مبني على ر أ ي ط ا ئ ف ة من أ ه ل الكلام في عدم التفريق بين السبب و ا ل ع ل ة الصواب أ ن بينهما فرقا ف ا ل ع ل ة م ع ق و ل ة المعنى و السبب له معنى لكننا لا نعقله فكان ا ل أ و ل ى به أ ن يقول ايش التعليم و هي ث ل ا ث ة معانا اللي هي التعقيب و الترتيب و التعليم م ر ت ب ط ة و أ م ا ثم فهي حرف عطف يقتضي الترتيب من يمثل له ب آ ي ة ق ر آ ن ي ة ثم ليقضوا تفثهم ت ل هذا على بيان وقت قضاء التفث من قص الشعر و نحوه و أ ن ه لا يصح أ ن يكون قبل ذلك قال المؤلف هذا هو ا ل أ ص ل في ثم لكن هل تقتضي ا ل م ه ل ة أ و يمكن أ ن يكون ما بعد ثم آ ت ي ا بعد بعد ما قبلها م ب ا ش ر ة قال المؤلف بعض اهل العلم اشترط أ ن يكون هناك م ه ل ة وبعضهم لم يشترط هذه ا ل م ه ل ة قال المؤلف فجعل الاضطراب فهز الرديني إ ل ى أ ن قال ثم اضطرب والهز هو الاضطراب فدل هذا على أ ن ه لا يشترط أ ن يكون هناك م ه ل ة بينما بعد ثم وما قبلها بل هناك استعمال لثم بدون أ ن تقتضي الترتيب ف ق و ل ه من ساد ثم ساد أ ب و ه و س ي ا د ة ا ل أ ب قبل لكن هذه الابيات على خلاف ظاهر هذا اللفظ ف ا ل أ ص ل في هذا اللفظ أ ن يقتضي الترتيب إ ذ ا كان مع اللفظ قرينه تصرفه عن معناه الى معنى آ خ ر فهذا خلاف الاصل لكن إ ذ ا لم يكن هناك ق ر ا ء ن ف ا ل أ ص ل أ ن ن ا نجعل ثم للترتيب قال يكشف جواب السؤال و الصحيح من القول الذي يبين المعنى و يكشف جواب السؤال يعني جواب الاعتراض الذي اعترض به بعض ا ح ل العلم مراد ب ك ل م ة السؤال يعني الاعتراض الذي قبل قليل ثم لا تكون أ ب د ا إ ل ا للترتيب هذا هو ا ل أ ص ل لكنها قد تترك لوجود قد يترك ا ل أ ص ل لوجود ق ر ا ئ الحرف الخامس الكاف من يمثل له ا ل أ ص ل في الكاف أ ن تكون للتشبيه ليس كمثله شيء الكاف ظاهره أ ن ه حرف مقطوع وليس بموصول ل أ ن ه يجع مع ا ل ك ل م ة لكن هو له ا س ت ق ل ا ل ي ة في المعنى وبالتالي ف إ ن ه موصول المعنى فيكون ب م ث ا ب ة الباء الباء لا تستقل وحدها توضع مع ا ل ك ل م ة التي بعدها في رسم واحد قال ل أ ن ه موضوع يعني ل أ ن الكاف قد وضع للتشبيه و هو معنى مستقل و هو معنى مستقل و ذكر أ ن بعضهم جعل هذا الحرف حرفا مقطوعا لكن كما ت ق د م أ ن الكاف له معنى مستقل مفيد ذكر بعد ذلك الحروف الموصوله التي لا تستقل بمعنى أ و ل هذه الحروف أ م ا قال وهو حرف وضع لتجريد المخبر عنه من توقع الاشتراك في الخبر اللي هو التفصيل أ م ا زيد كما في قلبه للنبي صلى الله عليه و سلم لما ج ا ء ت ف ا ط م ة بنت قيس و قالت خطبني م ع ا و ي ة و أ ب و ج ه م فقال النبي صلى الله عليه و سلم أ م ا م ع ا و ي ة فصعلوا كل مال له و أ م ا أ ب و ج ه م فلا يضع العصا عن عاتقه فهنا أ م لبيان أ ن كل جزء من ا ل ج م ل ة له حكم مستقل فهو حرف وضع لتجريد المخبر عنه من توقع الاشتراك في الخبر أ م ا هل هي حرف مستقل أ و مركبه من حرفين يرى المؤلف أ ن أ م ا مركبه من حرفين الحرف ا ل أ و ل أ ن و الثاني ما بعض ا ل ن ح ا ت يقول ما هذه ز ا ئ د ة تكف ان عن العمل و ا ل أ ظ ه ر أ ن أ م ا حرف مستقل و ليست م ر ك ب ة من هذين الحرفين و لذلك أ د ت معنى يغاير معنى أ ن عندما يكون معها ماء تقول أ ن أ م ا تفرق بينها وبين إ ن م ا قال وجعلوه يعني جعلوا هذا الحرف نائبا و ينوب عن حرف الشرط و الفعل المتصل به ي ع ن ي كان أ ن ما أ ن ما ان حرف شرط و ما ز ا ه د ه لكن هذا الصواب قلنا أ ن ه ان هذا حرف مستقل يقول لتضمن هذا الحرف أ م ا معنى الشرط ف إ ن ه يجعل في جوابه الفا أ م ا م ع ا و ي ة فا سعدك ل أ ن أ د و ا ت الشرط ي أ ت ي في جوابها الفا لكن هذا ليس بلازم في ادوات الشرط مرات يكون مع جواب الشرط الفاء ف إ ن ك ن ا أ و لا تحمل ف أ ن ف ق و ا عليهن و مرات لا يكون مع جواب الشرط حرف الفاء تقول إ ن جئتني أ ك ر م ت ك بينما إ م ا و أ م ا لا بد أ ن يكون في جوابها الفاء من الكلام الذي يكثر في الخطب بعد ثناء الله جل و علا يقال أ م ا بعد و تفسيرها مهما يكن من شيء فالحكم كذا ا ل أ د ا ة ا ل أ خ ر ى أ د ا ة إ ن م ا إ ن م ا تفيد الحصر تفيد الحصر فهي تثبت الحكم للمذكور و تنفيه عما عداه كما قال جمهور الاصوليين خلافا ل ل ح ن ف ي ة تقول إ ن م ا جاء زيد معناها ن ك تثبت المجيء لزيد و تنفي المجيء عن غير زيد ا ل ح ن ف ي ة يقولون هذا الحرف لا يدل على النفي إ ن م ا يدل على ا ل إ ث ب ا ت في المذكور و لا يدل على النفي فيما عداه و هذا و يستدلون عليه بمثل قولهم إ ن م ا الشجاع عنتره مع أ ن ا ل ش ج ا ع قد وجدت في غ ي ر ه فنقول إ ن الحصر على نوعين حصر حقيقي كامل و بالتالي فيكون الحكم مثبتا للمذكور منفيا عما عداه الثاني حصر نسبي في باب بخصوصه فعندما عند قوله إ ن م ا الشجاع عنتره يعني نحصر ا ل ش ج ا ع ة ا ل ن س ب ي ة ا ل ك ا م ل ة في عنتره و ليس معناه أ ن ننفي أ ص ل ا ل ش ج ا ع ة عن غيره من ي أ ت ي لنا ب أ م ث ل ه ف ي إ ن م ا إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات هنا حصر حقيقي ولا حصر نسبي لا حصر نسبي ل أ ن ن ا نجد أ ع م ا ل تفعل بدون ن ي ة فدل ذلك على أ ن الحصر هنا حصر نسبي يعني إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ح ي ح ة ش ر ع ا هي التي تكون ب ا ل ن ي ة ومن يجيب ل ل ى مثال آ خ ر إ ن م ا الشاعر حسان نسبي جابه المؤلف ا إ ن م ا يتقبل الله من المتقين هذه ا ل ل ي أ ه ل العلم في تفسير هذه ا ل آ ي ة قوله قول يقول هذا حصر حقيقي فلا يقبل الله أ ي عمل إ ل ا إ ذ ا كان مؤدا على ص ف ة التقوى و قول يقول ب أ ن ه حصر نسبي يعني إ ن م ا يتقبل التقبل الكامل الذي يعطى عليه ا ل أ ج ر التام أ ه ل التقوى فانظروا في ا ل أ و ل قالوا حصر نسبي و فسروا المتقين ب ا ل ص ف ة و في الاول في الثاني قول الثاني قالوا هو حصر نسبي إ ذ ن ا ل أ و ل هو الحصر حقيقي و الثاني هو الحصر نسبي و ذكروه أ و نسبه و إ ل ى الموصوفين لا إ ل ى ا ل ص ف ة و لا يمتنع ان يكون المراد ب ا ل آ ي ه ا ل ج م ي ع على ما تقدم في معنا في اللقاء السابق ب أ ن اللفظ المشترك يمكن أ ن يحمل على جميع معانيه طيب الاداه ا ل ث ا ل ث ة ما ما م ر ة تكون اسما و م ر ة تكون نفيا ما م ر ة تكون اسما و تكون نفيا م ر ة ن ف ي ا و من أ م ث ل ة ا ل أ س م ا ء الاسم الموصول لله ما في السماوات و اسم الاستفهام مثل قولك ما تفعلون و أ ي ض ا ما قد قد تكون م ر ة حرفا مثل ماء نافيه من ي أ ت ي لنا بمثال ماء نافيه ما ي أ ت ي ه م من ذكر من ربهم محدث ما نافيه ما من إ ل ه إ ل ا الله ما نافيه هنا طيب متى تكون ماء م ف ي د ة للعموم و متى تكون غير م ف ي د ة للعموم الاسم الموصول ما يفيد العموم و الاسم اسم الاستفهام يفيد العموم و الاسم الشرطي يفيد العموم لكن ما إ ذ ا كانت حرفا كما إ ذ ا كانت حرف نفي ف إ ن العموم لا يستفاد منها لذاتها و قد يستفاد من اقتران ن ك ر ه بها ما من إ ل ه إ ل ا الله اله نكره اقترنت بما ف أ ف ا د ت العموم قال قوله تعالى و السماء و ما بناها قال بعضهم ب أ ن ه ا ماء نافيه الصواب أ ن ه ا ما ا ل م و ص و ل ة فهي اسم هنا و ليست حرفا الحرف الرابع أ و و قد عد أ ص ح ا ب ن ا لها مواضع سبعه هم هاتها موضعان التردد التردد و من أ م ث ل ة التردد جاء محمد أ و علي يعني أ ن الذي جاء أ ح د ه م ا لكن المخبر متردد في هذا الخبر و التردد في أ و التي للتردد في النصوص ق ل ي ل ة و المعنى الثاني التفصيل من أ م ث ل ت ه قوله تعالى إ ن م ا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في ا ل أ ر ض فسادا ان يقتلوا او ي س ل ب او ي س ل ب هنا إ ي ش أ و للتفصيل ل أ ن من أ خ ا ف الطريق و أ خ ذ المال صلب بعد قتله و من أ خ ا ف الطريق و قتل و لم ي أ خ ذ مالا قتل ولم ن ص ل ب كما هو قول الجماهير خلافا ً ل ل م ا ل ك ي ة يدخل في هذا التخيير ف إ ن ه نوع من أ ن و ا ع التردد لكن ليس ترددا ً منسوبا للشارع وانما يكون ترددا ً منسوبا للمكلف ومن أ م ث ل ت ه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا ً أ و به أ د م من ر أ س ف ف د ي ة من ص د ق ة أ و صيام أ و ن س ك ف إ م ا من بعد إ ي ش فاما ف د ا ء و إ م ا هناك إ م ا للتخيير ليست للتنويع ليست هنا من أ م ث ل ة ه ي ض ا قد ت أ ت ي أ و يراد بها العطف لكن بشرط أ ن تكون في النفي و ما مات له و من أ م ث ل ة قوله جل و علا فلا تطع منهم آ ث م ا أ و كفورا كان قال لا تطع ا ل آ ث م و لا تطع ا ل ك ف و ر لكن جاءت هنا في سياق النفي س ي أ ت ي إ ن شاء الله ت ف ص ي ل أ و فيما ي أ ت ي الحرف الخامس حرف من ي و هي الابتداء ا ل غ ا ي ة م ر ة تقول ذهبت من السوق إ ل ى البيت و ت أ ت ي للتبعيض و لتكن منكم أ م ة فاصبح من فروض ا ل ك ف ا ي ا ت قال أ ب و بكر السراج قال لا تكن من إ ل ا الابتداء ا ل غ ا ي ة يعني أ ن ه ا لا تكون للتبعيض بحال إ ذ ا كانت من للتبعيض فهي في ا ل ح ق ي ق ة لابتداء ا ل غ ا ي ة و على ما تقدم معنا اتينا بالمثال على من للتبعيض الحرف السادس هل هل حرف من حروف الاستفهام وتلاحظون أ ن الاستفهام أ ن أ د و ا ت الاستفهام منها أ س م ا ء ومنها ما يكون حروفا ومن أ م ث ل ة حروف الاستفهام هل وهكذا أ ي ض ا في ا ل ش ر ق هناك أسماء اكثر الادوات أ س م ا ء وهناك حروف شرط مثل إ ن و إ ذ ا قال هل هي أ م حروف الاستفهام بعض الناس ظن أ ن هل ت أ ت ي بمعنى قد في بعض المواطن ما معنى قد قدم معنا انها إ ن كانت مع مضارع إ ن كانت مع مضارع ها للاحتمال قد يذهب زيت و إ ن كانت مع ماض للتحقيق قد ذهب زيت بعد ذلك ا ل أ ل ف واللام المراد بها التي تكون قبل الكلمات ال ال م ر ة ت أ ت ي اسما فلا تدخل معنا تكون اسم موصول كما في قول الشاعر ما أ ن ت بالحكم ترضى حكومته يعني أل الذي ترضى حكومته لكن هذا في الاستعمال قليل و قد ت أ ت ي ال للتعريف و قد ت أ ت ي ال ز ا ي د ة ا ل ز ا ي د ة مثل العباس و ما ما ث ل في أ ل ف ا ل أ س م ا ء لكن إ ذ ا كانت ال للتعريف فهي التي معنا هنا ال ا ل ت ع ر ي ف ي ة على نوعين الجنسيه فتفيد الاستغراب من مثل الرجال ك ل م ة الرجال قوامون الرجال جمع معرف ب ه ا ل ج ن س ي ة فيفيد العموم فيؤخذ منه أ ن ا ل ن ف ق ة تجب على الرجل لزوجته و لو كان مجنونا إ ل ا ف لبعض الفقهاء يقول المجنون ما تجب عليه نفقه زوجته لكن الآية ظاهر ا ل آ ي ة العموم ف أ ل ه ن ا ج ن س ي ة ف أ ف ا د ت العموم وقد تكون العهديه فعصى فرعون الرسول ايش ا ل ا ي ة اللي قبلها إ ن أ ر س ل ن ا إ ل ي ك م رسولا شاهدا كما أ ر س ل ن ا إ ل ى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ا ل أ ص ل في ال أ ن تكون للجنس إ ل ا أ ن تكون م س ب و ق ة بمعهود و لا يصح ل ل إ ن س ا ن صرف ال عن ا ل ج ن س ي ة إ ل ى العهديه إ ل ا بدليل و وجود معهود سابق سواء كان معهودا ً مذكورا ً في اللفظ أ و كان معهودا ً حاضرا ً في الذهن ال هل تفيد الحصر قال المؤلف نعم و س ت د ل عليه بمثل قوله المال الابل و هنا حصر نسبي يعني المال الثمين و المال الذي تهفو إ ل ي ه النفوس الصواب أ ن الحصر هنا ليس مستفادا من ال لذات ال و إ ن م ا المبتدا المعرف ينحصر في الخبر دائما عندما تقول زيد هو المنفق م ع ن ى حصرت هذا الوصف هذا الخبر المنفق في زيد ل أ ن زيد هنا م ع ر ف ة عندما يعني إ ذ ا ا ل ح ص ر عندما ت أ ت ي بمبتدا معرف ف إ ن ه ينحصر في الخبر ب أ ي ط ر ي ق ة من طرائق التعريف من أ م ث ل ت ه الحج عرفه ذ ا حصر نسبي ليس حصرا حقيقيا تقدم معنا أ ن الحصر ينقسم إ ل ى حصر نسبي و حصر حقيقي من ي أ ت ي لنا عندما يقول رجال ا ل م د ي ن ة هم حماتها هنا رجال أ ض ي ف ت إ ل ى م ع ر ف ة فاستفادت التعريف ب و ا س ط ة ا ل إ ض ا ف ة فدل ذلك على الحصر ان حصر ا ل م ب ت د ى في الخبر ف ا س ت ف ا د ة الحصر ليس لذات ال و إ ن م ا استفادتها لألحصر كون المبتدا المعرف ينحصر في الخبر و من أ د و ا ت التعريف ال لكن لو كانت ال مع الخبر ليست مع المبتدا فلا يستفاد الحصر الحرف الذي بعده حرف ل و و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فهنا استعمال لو لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه او يمتنع عودهم إ ل ى أ و ليمتنع كونهم على ا ل ط ا ع ة لو ردوا يعني يمتنع طاعتهم و إ ي م ا ن ه م مع وجود ردهم في ف ك ل م ة لو يمتنع أ و في ك ل م ة لو ربط شيء ب آ خ ر وجعله سببا له مع كونه معدوما ف إ ن الرد معدوم ب ا ل ن س ب ة لهؤلاء الكفار وفيه ربط ل أ م ر و غ ا ي ة بهذا المعدوم فقول المؤلف هنا لو لامتناع الشيء تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره تحتاج إ ل ى ت أ م ل و لو على نوعين لو التي تكون على التحسر و التحسف على أ م ر مقضي سابق ه ذ ا فهذه منهي عنها و ا ل ث ا ن ي ة لو التي تكون على ج ه ة الاخبار فهذه لا ينهى عنها و من أ م ث ل ة ح د ي ث أ م ا ا ل أ و ل فمن أ م ث ل ة ح د ي ث ف إ ن لو تفتح عمل الشيطان يعني في هذا الموطن الذي يكون على ج ه ة التحسر و ا ل ت أ س ف على ما مضى و ن ل م ث ل ه الثاني قول صلى الله عليه و سلم لو استقبلت من امر م س ت د ب ر ت لما سقت الهدي و لجعلتها عمره الحرف التاسع لولا و هو يدل على امتناع الشيء ل ث ب و ت غيره و لولا أ ن ثبتناك لقد ك ت تركن إ ل ي ه م شيئا قليلا فالركون هنا امتنع لوجود غيره و هو التثبيت لو و لولا هل يحتاجان إ ل ى جواب اختلف العلماء في هذا و الصواب أ ن ه م ا يحتاجان إ ل ى جواب من قال ب أ ن ه م ا لا يحتاجان إ ل ى جواب استدل بوجود مواطن فيها استعمال لهذين الحرفين بدون جواب لكن الصواب في هذه على في هذين الحرفين أ ن الجواب قد يحذف في بعض المواطن لكونه معروفا فلما حذف الجواب في بعض المواطن ظن بعض أ ه ل العلم أ ن ه م ا لا يحتاجان إ ل ى جواب و الصواب أ ن ه م ا يحتاجان إ ل ى جواب لكن قد يحذف للعلم به لولا أ ي ض ا ينهى عنها في باب ربط ا ل أ س ب ا ب بالمسببات لئلا يعتقد أ ن السبب ينفرد ب ت ح ص ي ل المسبب لذلك نهى ج م ا ع ة عن قوله لولا الكلب لدخل ل ل ل ص لماذا نهي عن ل أ ن ل ا يعتقد أ ن السبب ينفرد بتحصيل المسبب الحرف العاشر إ ل ى وهو حرف موضوع لبيان ا ل غ ا ي ة تقول ذهبت إ ل ى السوق ا ل غ ا ي ة السوق قال و هي إ ذ ا اتصلت ب من تقول ذهبت من البيت إ ل ى السوق و انتظم الكلام بها كانت حدا تقول يجب غسل الوجه من منابت الشعر شعر ا ل ر أ س إ ل ى ما استرسل من ا ل ل ح ي ة مثلا فهنا بيان للحد الواجب طيب ما بعد إ ل ى هل يدخل فيما قبلها في مثل قوله تعالى و أ ي د ي ك م إ ل ى المرافق المرفق هل يدخل في الغسل أ و لا يدخل نقول إ ن كان هناك ق ر ا ء ن تدل على الدخول ف إ ن ن ا نثبت الدخول من امثله ذلك ان النبي صلى الله عليه و سلم كان اذا توضا غسل ما ارفقه صلى الله عليه و سلم اما اذا لم يكن هناك دليل فالاصل اننا لا نثبته كما مثلنا قبل قليل ذهب من البيت الى السوق هل استوعب السوق و وصل الى اخر السوق ولا يمكن ان يكون قد ذهب الى اول السوق فدل ذلك على أ ن ما بعد إ ل ه لا يدخل فيما قبلها الحرف الحادي عشر بلى بلى قادرين على أ ن نسوي ب ن ا ن ا و هي لاستدراك المنفي بجواب نفي يقترن به استفهام هذا الحرف بلا قبل هذا هناك أ م ر منفي في أ ذ ه ا ن بعض الناس وهو ا ل ق د ر ة على خلق ا ع ا د ة خلق ا ل إ ن س ا ن فرد الله جل و علا عليهم بقوله بلا قادرين على ان نسوي بنانه فهي ل ي س ت د ر ا ك المنفي تقول محمد موجود هل محمد موجود لا ي ص ح أ ن تقول بلا ل أ ن هذه ا ل ص غ ة ليس فيها استفهام لكن لو قلت محمد ليس بموجود تقول بلا محمد موجود فهي إ ث ب ا ت ل إ ل غ ا ء نفي سابق وقد يقترن به استفهام وهو ا ل أ ع م وقد لا يقترن به استفهام نعم اذا جاءت بعد نفي دلت على النفي تقول محمد ليس بموجود تجيب نعم أ ي أ ن محمدا ليس بموجود فنعم إ ذ ا جاءت بعد النفي كانت للنفي وبلا بعد النفي ل ل إ ث ب ا ت ذكر المؤلف بعد ذلك حرف على قال و قد تكون إ س م ا إ ذ ا كانت اسم ف إ ن ه ا تدل على معنى العلو مثل أ خ ذ ت ه من ع ل ا ء الدابه ي ع ن حرف الجر من لا يدخل إ ل ا ع ل ا ء الاسماء و قد يكون فعلا تقول على على البيت على فوق البيت لكن هذا فعل مستقل و قد تكون حرفا كما تقول القلم على الكتاب ذكر المؤلف بعد ذلك بحثا ً لغويا ً هل على ا ل ف ع ل ي ة هي من جنس على الحرفيه و هما أ م ر ا ن متغايران هذا مبحث لغوي حرف الذي بعده حتى و هي حرف أ ي ض ا لبيان ن ه ا ي ة ا ل غ ا ي ة مثل اله و لكنه م ر ة يكون للاستئناف و م ر ة يكون للعطف و م ر ة يكون ل للمعيه اذا كانت ل ل م ع ي ة تكون ن ا ص ب ة و لذلك يضربون لهذا مثل أ ك ل ت ا ل س م ك ة حتى ر أ س ه ا و حتى ر أ س ه ا و حتى ر أ س ه ا و لكل منها معنى قلت حتى ر أ س ه ا تكون ر أ س ه ا مبتدا حتى ا س ت ن ا ف ي ة و على كل فحتى حرف ا ل أ ص ل انه موضوع ل ل غ ا ي ة و قد يكون عطفاء لكنها لا تعطف إ ل ا بين جنسين مختلفين ما تقول جاء محمد حتى علي ل أ ن هنا ليس هناك أ م ر ا مختلفان إ ذ ا جاءت حتى للاستئناف ف إ ن ه ا من باب عطف ج م ل ة على ج م ل ة الحرف الرابع عشر مذ و قد تكون م س ت ق ل ة و قد تكون مع ك ل م ة قبلها قال و هو موضوع للاصال بالزمان أ و للاتصال بالزمان أ و ما يكون في حكم الزمان ومن ذلك تقول يومئذ في مواطن ك ث ي ر ة من ا ل ق ر آ ن الحرف الخامس عشر إ ل ا وهي من حروف الاستثناء الاستثناء ماهو وش تعرف الاستثناء من اللي يعرف الاستثناء إ خ ر ا ج بعض أ ف ر ا د العام من حكمه هذا ما ي ن نرتضي نحن هنا نحن نقول الاستثناء بيان أ ن بعض ا ل أ ف ر ا د لم تدخل في حكم ا ل ج م ل ة فرق بينهما ا ل أ و ل يقول دخلت ثم خرجت وهذا ط ر ي ق ة ا ل ن ه ا ت و أ م ا عند ا ل و ص و ل ي ي ن فيقولون الاستثناء لبيان أ ن بعض أ ف ر ا د العام لم تدخل في حكمه لم تدخل أ ص ل ا ولذلك قال وهي يعني اداه إ ل ا و أ د و ا ت الاستثناء الاستثناء لبيان مراد المخبر الذي هو المتكلم فيما سبق قبلها من الخبر الذي هو المستثنى منه فكانه يبين أ ن ما بعد إ ل ا لم يدخل فيما قبلها وهذا نوع من أ ن و ا ع التخصيص و س ي أ ت ي إ ن شاء الله الكلام فيه في موضعه لعلنا نقف على هذا ن س أ ل الله جل وعلا ن أن و ف ق ن ا و إ ي ا ك م الخير ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة ن ج ع ل ن ا و إ ي ا ك م من ا ل ه د ا ي المعتدين ن أ خ ذ ر ا ح ة どさい。